صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر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 وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب أ ن لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا نبدا ايحسب أ ن لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه